كتاب الجهاد من كتاب بلوغ المرام وهو باب الجزية والهدنة ولا شك أن هذا الباب له علاقة بالكتاب لأنه متعلق بحكم من أحكامه والجزية قيل أنها مأخوذة من الجزاء وقيل أنها مأخوذة من الإجزاء والثاني هو الصحيح مأخوذة من الجزاء فيكون ما يدفعه اليهود أو النصارى أو المجوس للمسلمين يكون من باب المكافأة المكافأة المسلمين على حفظهم لهم لأن دفع الجزية يصبح بها هذا الكافر ذميا يصبح من أهل الذمة وأهل الذمة <تصفيق> تعصم دماؤهم وأموالهم وأعراضهم كالمسلمين الكفار على أنواع أربع منهم الكافر المحارب ومنهم المعاهد أو المعاهد ومنهم المستأمن ومنهم الدم ومنهم الدم المحارب هذا لا أمان له ولا عهد معه ولا ذمة هو الذي يقاتل المسلمين وهو الذي أمر الله عز وجل بمقاتلته قاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة المعاهد المعاهد هو من دخل في عهد مع المسلمين معاهده بينه وبين المسلمين تعاهد معهم على ألا يقاتلهم وأن لا يعين على قتلهم وكذلك بالنسبة للمسلمين ويكون العهد لمدة محدودة المستأمن. هو الذي يدخل بلاد المسلمين بأمان يدخل بلاد المسلمين بأمان يعني يستأمن يقال له أنت في مأمن فلا يجوز لمسلم أن يتعرض له هذا الأمان سواء كان من مسلم واحد كما مر معنا أو كان من جهة من الجهاد من جهاد البلد المسلم أو يكون مستأمن من إمام المسلمين من إمام المسلمين هذا يدخل ثم يخرج أو يغادر البلد لا يتعرض سوء أما الثمي هذا الذي يدفع الجزية هذا الذي يدفع الجزية ويبقى في بلاد المسلمين ويبقى في بلاد الإسلام يدفع الجزية الفرق بينه وبين السابقين الفرق بينهما أن الذم يكون مستوطنا لبلاد الإسلام الذم يكون مستوطنا لبلاد الإسلام ويدفع جزيا ويدفع مقابل مقابل على حمايته وعلى أمنه ويبقى على دينه ويبقى على دينه لأنه لا يكون دافعا للجزيا ولا يكون ذميا إلا إذا كان على دينه إذا دخل في الإسلام فهذا مسلم كسائر المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم كان كافرا ثم فتحت بلده دخل في الإسلام دخل في الإسلام فكان واحدا منه فتح المسلمون بلد طائف لم تدخل الإسلام أبت أن تبقى على دينها على اليهودية أو النصرانية أو المجوزية فإنهم فإنهم يدفعون الجزية يعني يأمر الإمام بأن يدفعوا جزية مقابل مقابل بقائهم في بلد الإسلام وتمتعهم بالأمن والحماية والدفاع عنهم وعن أموالهم وأعراضهم في بلاد المسلمين هذه هي الجزية ولهذا هذا المعنى اللغوي قلنا مأخوض من الجزاء أو من الإزاء من الإزاء بمعنى ما يدفعه من مال ما يدفعه من مال يجزيه يزيه يعني يكون كافيا لأن يحفظ ماله ويحفظ دمه وماله علاه وفي الإصطلاح تعريف الجزية هي مال مأخوذ من أهل الكتاب. مال مأخوذ من أهل الكتاب في كل عام مجازات عن إقامتهم بدار الإسلام ويلحق بأهل الكتاب المجوس كما سيأتي معنا الأصل. أنهم أهل الكتاب وألحق بهم المجوس والمجوس ليسوا من أهل الكتاب امتبع لي ديانة مجوسية هذه الديانة ربما انقررت بعد أن أظهر الله عز وجل دين الإسلام على أرض بلاد المجوس التي كانت بلاد العراق وما وراءها فهذا المال الذي يؤخذ من هؤلاء هذا يسمى الجزية وتقديره يرجع إلى إمام المسلمين وتقديره يرجع إلى إمام المسلمين كما سيأتي بيان ذلك والله جل وعلا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 أخذ الجزي عنهم حتى يعطوا الجزي عن يد وهم صاغرون أذل لا لأن الله عز وجل جعل العزة في الإسلام جعل العزة في دينه ولله العزة ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ثم قال باب الجزية والهدنة باب الجزية والهدنة الهدنة هي ترك, ترك مقاتلة ترك مقاتلة أهل الحرب يعني المحاربين من الكفار لمدة معلومة لمصلحة شرعية لمدة معلومة يتفق فيها المسلمون مع أعدائهم لمصلحة شرعية لمصلحة شرعية والنبي صلى الله عليه وسلم قد وقع خدنة بينه وبين مشركي مكة. عشر سنوات لا يقاتلهم ولا يقاتلون وفتح الله جل وعلا عليه أن فتح مكة قبل انتهاء هذه المدة وأصبحت مكة بلد الإسلام بعد أن كانت دار حرب أصبحت دار إسلام أول حديث من حديث هذا الباب قال الحافظ عليه رحمة الله عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها يعني الجزية من مجوس حجر رواه البخاري هذا الحديث فيه الدليل على إلحاق المجوس بأهل الكتاب إلحاق المجوس بأهل الكتاب في جواز أخذ الجزية منهم أو عنهم الله جل وعلا قال من أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن وهم صاغر النبي صلى الله عليه وسلم وهذه سنته الفعلية أخذ يعني الجزية عن مجوس هجر المجوس قلنا هم طائفة تنتسب إلى الديانة أو المعتقد الزرادشية الزرادشية وهو معتقد مبني على تعظيم الأوثان وعبادة النيران معتقد كفري شركي وكان فارس على ديانة المجوس الفرس كانوا على ديانة المجوس الروم كانوا على ديانة النصارى و. الفرس كانوا على ديانة المجوس، وياذا العلماء يقولون أن هذه الديانة ربما قررت. رب قررت والديانات أكثر من هذا الديانات كثيرة جدا بعد اليهودية والنطرانية والمجوزية هناك ديانات كثيرة جدا البوذية والهندوكسية والدهرية بلاد الهند فقط فيها اكثر من 200 ديانة بلاد الهند فيها اكثر من 200 ديانة كلها لها معابدها ولها اتباعها ولها طقوسها ولها معتقداتها نسأل الله جل وعلا العفو والعافيه والديانات اكثر منها والديانات اكثر منها المجوسية ديانة من هذه الديانة قال من مجوسي هجر وهجر هي الآن منطقة الأحتى في جزيرة العرب منطقة الأحتى معروفة الآن في السعودية هذه هذه هي هجر كانت تسمى هجر، وكانت عاصمة البحرين. البحرين بمعناها الأول البحرين كانت من منطقة الإحتاء إلى بحر العرب، كلها بحرين. عاصمتها هجر، عاصمتها هجر. أهل البحرين قادرك الجزر فقط. كان أهل هذه المنطقة من المجوس من المجوس النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عنهم الجزية رواه البخاري قال وله طريق في الموضع فيها انقطاع يعني رواية الموضع من حديث عمر رضي الله تعالى عنه ذكر المدوس فقال ما أدري كيف أصنع في أمرهم فقال عبد الرحمن بن عوف أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب سنوا بهم سنة أهل الكتاب يعني هذه الرواية لو صحت لكانت دليل من السنة القولية دليل من السنة القولية والسنة القولية تكون أقوى من السنة الفعلية قول النبي عليه الصلاة عند التعارض دائماً وأبداً يقدم يقدم القول على الفعل وحديث البخاري الذي من روايته عبد الرحمن بن عوف كذلك ولعل هذا يقوي هذا أنه أخذ أخبر عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عن هؤلاء الجدة يعني عن مجوز حجّس. فيكون من فوائد هذا الحديث أولاً فيه دليل فيه دليل على جواز أخذ أو على مشروعية أخذ الجزية عن المجوس وإلحاقهم بأهل الكتاب فيه كذلك بناء على هذا أن الكفار من هذا الباب على نوعين أهل كتاب أهل كتاب وغيرهم الكفار ينقسموا إلى قسمين من هذا الباب الكفر ملة واحدة إلا أن الشرع ميز بين أهل الكتاب وبين غيره وهذا لميزة الكتاب الله عز وجل ميز هذه الأمم أنها أمم كتاب أنزل الله على أنبيائها كتاب اليهود أمة التوراة والنصارى أمة الإنجي ولكنهم كفروا بالله رب العالمين وحرفوا ما أنزل عليهم وبدلوا وغيروا وكفروا وكذبوا بالأنبياء بل وقتلوا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فالتمييز لأجل هذا أهل كتاب وغيرهم وغيرهم كثيرا وغيرهم كثير من فوائد هذا الحديث كذلك فيه دليل أن المجوس يلحقون بأهل الكتاب فيه كذلك أن مفهوم الحديث أن غير المجوس وأهل الكتاب من الكفار لا تؤخذ منهم جزية لا تؤخذ منهم جزية وهذه مسألة فيها خلاف يعني اتفقوا على أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب والمجوس واختلفوا في غيرهم. واختلفوا في غيرهم من الكفر هل تأخذ منهم الجزية أم لا إذا كان لا تأخذ منهم الجزية بمعنى أنه لا هدن بين المسلمين وبينهم يقاتلون حتى يقتلون فذهب أحمد عليه رحمة الله جل وعلا إلى القول بعدم جواز أخذها عن غير هؤلاء عند أحمد لا يجود أخذها عن غير المجوس وأهل الكتاب وذهب جمهور العلماء وذهب الجمهور بما فيهم شيخ الإسلام ابن تيمي وتلميذه ابن القيم عليهما رحمة الله جل وعلا أو عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى إلى أنها من غيرهم بعد مهادنتهم تأخذ من غيرهم بعد مهادنتهم يعني يلحقون ب... بالمجوز وأهل الكتاب في هذا الحكم يلحقون بهم لمصلحة المسلمين في ذلك ولا شك أن في مثل هذا مصلح مصلحة من حيث الـ الـ الـ الـ الهدنة <underlying that coughs> التي تكون معهم فيؤمن جانبهم فيؤمن جانبهم ويخفف هذا من عبء وثقل مقاتلة المقاتلين المسلمين يعني بإنقاف الجبهات التي يقاتلونها وفيه كذلك مصلحة اقتصادية لهم لأن الجزية تدر عليهم من الأموال التي يستعينون بها في هذا الباب يستعينون بها على الجهاد وعلى نشر الدين ولهذا رجح من رجح من محقق أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمي عليه رحمة الله وتنميله ابن القيم هذا القول ثم بعد هذا أول زيد اكتب دليل آخر أن أن جزيرة العرب فيه دليل على أن جزيرة العرب كان يسكنها المجوس كان يسكنها المجوس وسبحان الله يعني من مثل ما يقول الأساسي جماعة الصحافة والأدن من المفارقات أن منطقة الأحساء اليوم هي المنطقة التي تعج بالرافضة في الجزيرة في بلاد نجد تعج بالرافضة بلد الرافضة الشيعة الأحساء فيها الشيعة اليوم يعني فيها كل شيء فيها الشيعة وفيها المالكية وفيها أصحاب المذاهب كلها وكل مذاهب له مسجده صلى الله عليه وسلم. طيب قال بعد هذا أي الحافظ عليه رحمة الله وعن عاصم بن عمر عن أنس رضي الله تعالى عنه وعن عثمان بن أبي سليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالدا خالدا خالد بن الوليد خالد بن الوليد إلى أكيدر دوما إلى أكيدر دوما فأخذوه في الحديث دوما دون الجندل دوما هي دومة هي ال... هي دومة أو دومة قراءتين دومة الجندل فأخذوه فأخذوه فحقنا دمه أي نبي عيسى صل الله ي <تصفيق> أنا عندي فأخذوه في يذكر المحقق فأخذ فأخذوه في رواية والذي في السنن فأتوه أو فأتوه به هذا في السنن فأتوه به صححوا عندكم لأنه النسخة اللي عندي هذه النسخة مصححة وهي تقريب فيما أعتقد أحسن النسخة مصححة فصحيحا علميا مقابلة المخطوطات ويعني تحقيق النص وتحقيق الأحاديث بتخريجها وبيان درجتها كتاب بلوغ المرام تحقيق الشيخ الفاضل زهير سمير الزهيري وفقه الله فأخذوه فأخذوه فحقن دمه أي نبيع وصالحه على الجزية وصالحه على الجزية رواه أبو داود. هذا هذه الحادثة وقعت في غزوة تبوك في غزوة تبوك ودومة أو دومة الجندل من تلك المنطقة وكان عليها ملك كان عليها ملك هذا الملك هو أكيدا ابن عبد الملك الكندي أكيدر ابن عبد الملك الكندي أرسل النبي عليه الصلاة والسلام تريا أمر عليها خالد بن الوليد ذهب خالد بن الوليد وأتى به إلى النبيعي جاب الملك جابه إلى النبيعي وكان وكان في حصن حصين يعني في قصر حصين وما زال إلى اليوم بعض الآثار والأطلال لحصون وقصور دومة الجندل الآن في المملكة أتى به أن خالد رضي الله تعالى عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام سيف الله المسلول فحقل دمه بمعنى أنه لم يقتله النبي عليه الصلاة والسلام وتصالح معه تصالح معه يعني إذا أن لا يقاتل ولا يقاتل وبالتالي يدفع يدفع الجزية وبالتالي يدفع الجزية وهذا الظاهر أنه كان في ديانته على ديانة النصارى لأنه كان متاخنا لبلاد الروم كان في حدود بلاد الروم أو كان على ديانة أهل, ال... ال... ال... ديانة أهل الجزيرة ديانة أهل الجاهلين يعني وثنية من الوثنيات والصحيح يكون الأول لأنه لو كان الثاني لكان هذا دليل لقول الجمهور أن الجزية تؤخذ عن كل كافر هذا الرجل هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نقض العهد ونكث على عقبه في زمن أبي بكر الصديق يعني ظن أن الأمة ضعفت وأن العزة ذهبت فأرسل إليه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه خالد بن الوليد مرة ثانية أرسله من المدينة إلى دومة الجندة فقضى عليه هذه المرض فقتله رضي الله تعالى عنه. ظن أن الأمور الآن تسير، مات مثل ما قال من قال من العرب الذين منعوا الزكاة كنا نعطيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما مات رسول الله لا نعطيها لأحده فخرج إليهم جميعا صدق هذه الأمة رضي الله تعالى عنهم عنه وقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه حزم خليفة النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر السديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقف في هذه الأمة مواقف عظيمة ما وقفها رجل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا جمع بسببه هذه الأمة على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حافظ على جماعة المسلمين وأمضى ما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد جهز له من مقاتلة المشركين وخرج للقبائل التي ارتدت والقبائل التي منعت ذكاة أموالها حزم عظيم وما دامت خلافته إلا سنتين وبضعة أشهر ولكن كان فيها الخير العظيم رضي الله تعالى عنه وأرضاه هذا الحديث فيه فيه دليل على شجاعة وفضل خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه فيه <تصفيق> فيه أن الجزية لا تكون إلا بعد مصالحة يعني الهدنة تكون هدنة ثم بعد الهدنة يكون دفع جزية من القفعة. في كذلك دليل على. لا أخذي الجزية حتى عن العرب لأن أكيدر أو أكيدر لكني هذا كان عربيا فالجزية تأخذ حتى عن العرب لأن العبرة ليست بالجنس إنما العبرة بالدين يعني المهم أنه على غير إثلام على غير إثلام صالحه المسلمون وجب عليه أن يدفع الجزية أن يعطي الجزية عن يد وهو صاهر، أي ذليل ثم بعد هذا هذا ما جاء فيه أنه كان مجوسيا قلت الأقرب الأقرب أنه كان على دين النصار لأن دومة الجندل كانت على مشارف بلاد الشام وبلاد الشام كانوا نصارى بخلاف منطقة هجر كانت على مشارف بلاد العراق وبلاد العراق كانت مجوس يعني بلاد فارس قريبا بلاد فارس ثم قالوا عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني وأمرني أن آخذ من كل حال من دي او عدله او عدله معافريا اخرجه الثلاثة وصححه ابن حبان والحاكم والحديث حسن او صحيح لقبل حسن اه وامارني ما اشفى امارني وامارني هذا كذلك فيه دليل على تفصيل في الجزية على أخذ الجزية والمقدار الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بأخذه المقدار الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذه دينار دينار العملة الزهبية دينار واحد دينار واحد نصاب الزكاة عشرون دينار عشرون دينار وأمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ أن يأخذ جزية عن كل واحد دينار عن كل واحد دينار والجزية بطبيعة الحال لا تؤخذ لا تؤخذ عمن لا يجوز قتله من الأسرة كالنساء والصبيان ولا تؤخذ من الفقراء المعدومين إنما تأخذ عن المحاربين القادرين الذين دخلوا في هدنة مع المسلمين يدفعون الجزية مقابل ما سبق ذكره وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بأن يأخذ منهم ذيناب او عدله اي ما يقابله يعني قيمته من الثياب قيمته من الثياب استدل بعض ادري يعني نقول بعض علماء وبعض بعض الناس لان انا ما ما وقفت على ما نستدل به من العلماء لما نقول علماء نقول غيرهم يعني فيه تفصيل وتفريق يعني هذا من الواحد من المعاصرين في قضيه دفع زكاه الفطر قيمه دفع زكاه الفطر قيمه زكاة الفطر مال نقول استدل بعض هذا الحديد ما يدري يعني وجه الدلالة بهذا الحادث وشيا يعني كون النبي عليه الصلاة أولًا أقرأ في موضوع غير موضوع الزكاة موضوع الزكاة الزكاة مقدار مقدر شرعا لا يجوز زيادة عليه أو إنقاص منه بخلاف هذا هذا مقدار ليس مقدر محدد ولهذا الصحابة أخذوا أقل من هذا أو أكثر من هذا لأنه لأنهم ما فهموا من النبي عليه الصلاة والسلام التحديد وعدم جوز يد أو النقصان وفعل هذا عمر رضي الله تعالى عنه وباجتماع الصحابة وهذا كان بمثابة إجماع الصحابة على ذلك عمر رضي الله تعالى عنه في خلافته أخذ الجزية قسم الناس فيها على ثلاثة أقسام قسم الناس فيها على ثلاثة أقسام الأول الميسور والثاني المتوسط والثالث الضعيف يعني الميسور الحال هذا أوجب في حقه ثمانية وأربعين درهمة ثمانية وأربعين درهم، والمتوسط من هو دونه أربعة وعشرون درهما، والضعيف إثناعشر درهم، وقال اهل العلم أن هذا كان مع اجتماع الصحابة كأنه اجماع منهم، فهذا شيء و. زكاة الفطر زكاة شيء آخر هذه العباد التي تعبدنا الله عز وجل بمقاديرها وتعبدنا بوقتها وتعبدنا بصفتها يختلف ف وهذا من التيسير الذي فيه مصلحة عظيمة ليس على المسلمين فحسب بل على المسلمين ومن دخلوا مع المسلمين في المصالحة والهدنة وما إلى ذلك فأمر النبي صلى الله عليه وسلم وعاد لما أرسله اليمن أن يأخذ عن عن كل رجل عن كل محتلم أن يأخذ منه دينارا واحدا كل بالغ يأخذ منه دينار فمن لم يجد عنده دينار أخذ عدله ما يوافقه معافريا يعني والمعافر نسبة إلى معافر وهي منطقة في اليمن فيها ثوب خاص ثوب خاص يسمى المعافر معافر منطقة في اليمن عندها نوع من الثياب الخاص هذا عنده قيمة هذا الثوب عنده قيمة وهذا تقريب يعادل الدينار الذهب يعني غالي شوية يقابل الدينار الذهب اللي ما عنده ذهب يعطي هذا النوع من الثياب وتجمع للمسلمين فلما كانش وجه للاستدلال بهذا على, على القيمة الله أعلم طيب وش قلت فائدة الأولى ها ما تقبلش فائد أولى طيب أول فائدة من فوائد هذا الحديث أن الجزية لا تؤخذ إلا عن البالغين عن البالغين القادرين من الرجال. هي دليل على أن مقدارها أن مقدارها يقدره الإمام أن مقدارها يقدره الإمام فيه دليل على جواز أخذ القيمة أو ما يعادل القيمة المقدرة هذه إذن أحاديث ثلاث في متعلقة بالجزية متعلقة بالجزية عن من تأخذ ومقدارها ثم أورد الحافظ عليه رحمة الله أحاديث متعلقة بالشطر الثاني من الترجمة أو من الباب متعلقة بالهدنة قال وعن عائذ بن عمر المزني رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام الإسلام يعلو ولا يعلى أخرجه الدارقطني. وسنده حسن وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه رواه مسلم أولا هذا هذين الحديثين في بيان عزة المسلم الذي أكرمه الله جل وعلا بهذا الدين العظيم فالواجب عليه أن يعتز بما أعزه الله عز وجل به الإسلام يعلو ولا يعلى يعلو على سائر الأديان وعلى سائر الملل ولا يعلى عليه لا يكون دين فوق دين الإسلام لأن الدين الذي ارتضاه الله جل وعلا للعباد ودين الإسلام دين الله ودين الإسلام إن الدين عند الله الإسلام فمن هذا الباب فمن هذا الباب وجب على المسلمين المحافظة على هذه العزة المحافظة على هذه العزة التي أعزهم الله عز وجل بها كيف ذلك أولا بالصدع بالحق ونشر هذا الدين بين الأنام والدعوة إليه أهل الكفر والضلال ينفقون من الأموال والأوقات والجهود والتضحيات الشيء الكثير لأجل الدعوة إلى ضلالاتهم النصارى الآن المبشرون وحملات التبشير التي تغزو العالم يبشرون بماذا؟ يبشرون بالنصرانية المحرفة يدعون الناس إلى عيسى عليه السلام مخلص البشرية يدعونهم إلى العقائد الباطلة إلى الشرك بالله تبارك وتعالى أن يعتقدوا أن مع الله إله وأن لله ودد وانظر إلى إنفاقهم وانظر إلى تجنيدهم للوسائل الضخمة الجبارة قنوات إذاعية مواقع رسائل تطبع وتنشر بالمجان تأتيك حيثما كنت حتى في بلاد الإسلام حتى في بلاد الإسلام بل حتى في بلادنا والواجب أن يكون مثل هذا العمل الحق الناس به هم أهل الحق هم أهل الإسلام الذين أعزهم الله عز وجل بهذا الدين ولله الحمد والمنا, والمنا يملكون الأموال ويملكون الوسائل يملكون هذا كله وقادرون على ذلك ولكن بسبب انغماسهم في الدنيا وبعدهم عن الله جل وعلا وإثارتهم الحياة الدنيا على الحياة الباقية تقاعتوا عن مثل هذا الواجب العظيم بل إنهم يغذون في عقر دارهم ولا يحركون ساكنا يغذون في عقر دارهم لا يحركون ساكنا حتى بقلوبهم لعلهم يرفعون أيدي الضراع لله رب العالمين أن يحفظ هذه الأمة وأن يبعد وأن يبعد عنها كيد الكائدين بها حتى هذا غير موجود ربما يقول لك ما فيش خطر واش النصراني هذه ما في خطر كيف ما في خطر والدين هو المستهدف هذا الناس ما استهدفوا شيئا آخر إلا دين الأمة إلا دين الأمة حاولوا محاولات كثيرة كم من السنوات حاول المستعمرون في بلادنا أن يؤثروا في عقيدة أمتنا ما استطاعوا ولله الحمد والمنى ما استطاعوا على قلة العلم وعلى قلة انتشار الدعوة وعلى ولكن الناس فيهم بقية باقية متمسكة بدينها وتأبى أن تحيد عن هذا الدين أبدا ما يعرف من الدين شيء ولكن ما تلعبلوش إسلام إسلام ولا يبغي عنه مدينة كنت أظن قصيت عليكم قصة ذلك الراهب اللي كان في الجنوب في طام ولا ما أدري ومكث سنوات مع القوم سنوات هو جاي مبشر سنوات معهم اكرام و هدايا و ومشاكل لعله يصطاد واحد من القوم واحد ينصر واحد مصطفى والتبشير كان في الجنوب ومن حيالهم وتلبساتهم على الناس انه حتى الصليب احدثوا صليبا محدثا جديد هذا اللي سماوه صليب الجنوب لا كرواج دي صليب الجنوب يعني حتى يلبسوا على الناس قال هذا ما صليب. هذا ما صليب. هذا صليب الجنوب لا كرواج دي سود وربما ربما ابنائنا يعلقونه على رقابهم او بناتنا مرنا في محل شفت بنت لابسه صليب هذا الصليب الجنوب. قلت لها معليش الاخت واحد وحد ال... وحد الملاحظة إذا سمحته يعني قلت لي معليش قلت لهذا له يعني اللي ركب على القادو راح صليب هذا شعار النصارى لا يفعل هذا إلا نصراني أو محب للنصرانية معظم للنصرانية ماذا كان جاوبها؟ قلت لي له لا لا ما... هذه ركرة والدسود يعني ما, ما هوش صليب لبثوا على الناس وانطلت هذه التلبيسات واعتقدوها وصدقوا بها الشيء أنه هذا الرجل فقى هذا المدة طويلة مع القوم والله عز وجل حفظنا الناس من ضلاله في يوم من الأيام عزمه هو يدير عزومة كبيرة ويصدع بما عنده من الباطل هذا المرة نخرج نخرج بها على طول من غير لف ولا دوارا ندعيهم مباشرة يدخلوا للمسيحية ونندخلهم في البسان هذاك مثل ما يفعلون دار المأدوبة والعزومة وجاء الناس أهل الصحراء أهل اللي ثاموا كذا وجغسوا وكلاوا وشبعوا في النهاية قبل أن يبادر بادروا وش قال له احدهم واحد من كبارهم قال له يا مسيو كذا ولا يا بيرك كذا ولا غير دا الله يبارك عليك ما خفت اكواله غير اسلام لو تسلم وتدخل في دين الله عز وجل قال له تولي انتنا بخير فيناك فيقولوا انه رزم قشوم قال لما كان لي عند هؤلاء أو مع هؤلاء وبعد سنوات جاء أحفاد هذا الرجل لأحفاد هؤلاء في مناطق أخرى بالنساء البغيات أو بتذاكر سفر إلى بلد الكفر أو ب دراهم معدودات أدخلوا الناس في نصرانيتهم وكانوا سببا في ردتهم عن الإسلام أسأل الله عز وجل العفو والعافي فالإسلام يعلو ولا يعلى وهذا فيه دليل على عزة أهل الإسلام بما آتاهم الله عز وجل وأنعم عليهم بهذا الدين الذي هو دين الحق فيه كذلك أن الإسلام ليس دين عدوان ودماء كما يريد البعض أن يتهمه بذلك فيه كذلك أن أهل الإسلام أن أهل الإسلام الأفضل فيهم أن يسودوا غيرهم. ثم في الحديث الثاني فيه دليل على تحريم ابتداء الكافر بالسلام. ابتداء الكافر بالسلام. وهذه في في الآن تفضل. أصبحت من الأمور التي تلية بها الناس الكثير من المناطق يسألوا الإخوة على سلام الكفار علينا موجود الآن الصينيين هذا أو الصينيون وغيرهم ومو بعض الإخوان يشتغلون عندنا فيتحرجون قل بعضهم يسلم علينا السلام عليكم كيف نرد؟ ترد بي وعليكم إذا قال السلام عليكم قولوا عليكم هكذا أمرنا وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن لا تبادرهم بالسلام أنت لا تبدأ بالتسليم عليه لا تبادر أنت إذا سلم خلي هو يسلم أدخلت ولا خرجت هو يسلم خلي يعرف أن هذا دينك كما الآن يعرف ان في رمضان ما تاكلش وما ما لا تفطر يعرف ان كذلك لا تبادر غير المسلم بالسلام عزة للإسلام والمسلم هو يسلم اذا سلم اذا سلم قول وعليكم حتى وان قالوا السلام عليكم ورحمه بعض الكفار حفظوا عن المسلمين تحيتهم يقولوا السلام عليكم انت ما تقولش وعليكم السلام تقول وعليكم اذا قال بونجور قول بونجور يعني هذه تحية تحيته هو ردها عليه ردها عليه لا حرج اما تحية الاسلام الذي يعلو ولا يعلى تحية العذر و العزة هذه لا نعطيها إلا لأهل الإيمان إلا لأهل الإيمان وإذا كان الناس خليط بين مسلم وكافر أه ونسلم نسلم على من على من اتبع الهدى السلام على من اتبع الهدى وقال أهل العلم بعض أهل العلم قال يجوز أنه يسلم قاصدا المسلم يقول السلام عليكم قاصدا المسلم قاصدا المسلم ولك الذي ثبت أن تقول السلام على من اتبع الهدى طيب من فوائد هذا الحديث دليل على تحريم افتداء الكافر بالسلام هذا من جهة وإذا سلم أن ترد عليه بقوله وعليكم ل قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن سلموا عليكم فقولوا وعليكم واليهود كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون السام عليك أو عليكم والسام الموت حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد أن يقولوا عليكم والنبي صلى الله عليه وسلم دعا دعاؤهم استجاب وهؤلاء كفر دعاؤهم لا يرتفع من فوق مناخيرهم، فكانوا سببا للدعاء على أنفسهم بالهلاك، السام الموت فكان يقولوا عليكم حتى مرة غضبت عائشة رضي الله تعالى عنها وسمعتهم قولا غليظا وقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذاك يا عائشة إن الرفق ما خالط شيئا إلا زانه وإن العنف ما خالط شيئا إلا شانه هديه عليه الصلاة والسلام هو هذا من فوائد هذا الحديث كذلك أنه يجب على المسلم إذا لقي كافرا في الطريق أن يلجأه إلى أضيقه إلى أضيقه اليهود الآن في فلسطين اليهود الآن في فلسطين إذا التقى في الطريق يهودي مع مسلم اليهودي يصطر المسلم إلى أن يمر عن يساره إلى أن يمر عن يساره حتى يكونوا أهل يمين زعموا والمسلم أهل شمال هذا اليهودي أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن اضطرهم إلى أضيق طريق إظهارا لعزة المسلم إظهارا لعزة المسلم ما هو معنى هذا أنك تعتدي عليه أو أنك تدفعه دفعاً. طريق يمر الناس عليه وجهة واسعة وجهة ضيقة من الأدب إذا لقيت كافرا أن تجعله يمشي على الضيق لا على الواسع اضطروهم إلى أضيق الطريق وقد يكون في خلافة المسلمين يكون شق من الأحكام قانون من القوانين يفرض على الكفار أنهم إذا التقوا بمسلم أن يمشوا إلى الجهة الضيقة إظهارا لعظمة الإسلام والمسلمين هذا إذن عن عن الحديثين بمذابة مقدمة لموضوع الهدنة. وما يتعلق به من أحكام هذا نتركه الحلقة القادمة بحول الله بعض أخوة طلبوا أن نترك وقتاً قبل صلاة آذان المغرب صلى الله عز وجل في قنوة إياه ومن ما يحبه ويرضاه وسبحانك الله ومحمده أستاذ وليل أنت تغفر بيتابا